الحمد لله رب العالم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ولياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المقبوب عليهم ولا الضال حديث راشية رجوع يومئذ خاشعة عاملة ماصبة فصلانا وانحامية تسقى من عين آلية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغلي من جوع رجوع يومئذ سعيها راضية في جنبة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سر مرفوعة وأكواب مرفوعة ونمارق مصطوفة وزرابي مبتوطة أفلا ينظرون خلقت. وإلى السماء كيف أفعت وإلى الجبال كيف نصمت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيط إلا من تولى وكفر فيعذر الله العذاب ان لا اله الا هو ثم ان على